وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يملك لهم رزقا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَطْرُدُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسترون الحمد لله من أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكه لا يقدر على وَكُلٌّ عَلَى مَوْلًاهُ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَتَّبِخِينَ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَقُولُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أو والله أخرجكم من بطون مهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل يَأْلَلَكُمْ مِنْ مَاعُونٍ يُؤْتِكُمْ سَكَنًا وَاجْعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَاجْعَلْ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَحِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ صُوفِهَا وَأَوْغَارِهَا وَأَشْعَارِهَا عن والله جعل لهم مما خلق ضلالا وجعل لهم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة, الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا ينكرون ولا هم يستعتمون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم, فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا ينذن للذين لا كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَذَلُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَنْقَالُوا رَبَّنَا, قالوا ربنا ها قوم لكاذبون والقىوا الله يوم عيد السلام وضل عن ما كانوا يسترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنا جَعَلَ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا الكون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنهوا قضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفينا إن الله